تصير سيهزم الجمع ويعلن الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أداها وأمر إن المجرمين في ظلال وسُر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مأس سقر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 مليك مقتدر